ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحط وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وقوم نوح إلا مما كذب الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاد وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أثوا على القرية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها